لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تعلن هذه العلامة عن مسلك مخصص للعربات البطيئة وهو مسلك مهيئ عادة بمرتفع ويمكن هذا المسلك العربات التي لا يمكنها بلوغ سرعة دنيا كافية من إخلاء المعبد الرئيسي وذلك لتسهيل جولان بقية العربات يمكن لسائق متربص الجولان بسرعة 80 كم في الساعة وهو غير مطالب باستعمال هذا المسلك